كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مركوب ويل ويل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 كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ கிபோன் கல்ல இந்நகித்தபல் அபிலசியில் ஒமரக்கமாயில் முக்கூரஃபி நிம் அ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إِنَّ الَّذِينَ أجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ இலூல அலூ வ இசும்